بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي نهاية الإسلام سألتك أنك سيرا بك نبي الله إبراهيم الميساء في ديتنين غارة فاران يو كان غارة مكة غندا مكة كيسا تليسي برعديمه إذا كان إسماعيل اشي قدتة أمتك ولين عربي فإسان الرابرات Aakka samati, isaa wajjinture, haga intala uleitinin horutakka gaih. Ilman baai ee horeh, gara ilman kudawahi horeh. Ega kana nabiyyallahi ibrahim gaftukko lufeh. Maalik lufejinnan, beyti ijaru lufeh, Nabiyallahi ibrahim. Rabbin subhanahu wa ta'ala. بيتي تيجي بيتي إيه بيتي إيجار والأخدوفه. ويتروفي اسماعيل والين مريتنيت. اسماعيل اللي وارب دلقي ثين دلقي خلاص إيجار راجد أني والين كأني ثنين إيجارن بيتي تنا. إيه عا خنا نانون توني يو مني أكيد إجارا مكوني كعبة جراميتين بيكم نمني الله حجي جلقة بإبراهيم لللبي أنا تقيت جراب جباد بهيتين يا المنامات تحج جريئني لللبنان هندي لَبَّيْ كَنَم نِجَافَ سَنجَدِ وَرِي گَرَا دُوِدا تِرا تِفِ رَحِمَ دُبَرْتِي خَي سَجْرُو ہُنْتِ سَانِي تُيو لَبَّي کَجَدَن نَمِن رَبِّ اسَانِي دَ Egakan Ibrahim garaa Shamiiti Devi, achitetti tuoi. Gafasen rra Hajin uaji bathate. Haga Guiya kiamahti hindurtijat tuu. Duba manni inna achitet jarakuni egakaa be kamme ittigara galani salatani hind tawafani. One nan no kaa baatan jiru beit masjidul Haram jett turam مسجد الحرام كن أولا مسجد ربي كدكيد دنيا جباد تكايمايتي مسجد الأقصى عليهم بود إساتي إجارمي كغرتني يا بثنى و كافي أثنى ديمون مسجد كنيم مليهن تاني في أثنى ديمون مسجد سديف مليهن ملهنته زيارا مسجد النبي محمد مسجد الحرامي في مسجد الأقصى مله ديمون رسولة ورسوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام والمسجد الأقصى لأنه دبة الرسول ربي صلى الله عليه وسلم مسجد الحرام كني دل ينقب نعن نعن نعيساء كمجرون قند مرساة ننجرة زمن عمر الفاروق قيوتي رضي الله عنه يوت موتمان إسلاما بيوتك سبب القتة. بييغرا مرا اسلامم ما كاسيني حج جي دافدو في نانن كعباتوني بييت عمر مسجد الحرام كنا بليسو مله ونن رجرو هنجرو بي بياتيه هم نانو مسجد الحرام كنا غند جرو هند اسا الرابطه تنين ديغه بيي باكبيراتي قفسي كنا الراديجيت مسجد الحرام بلسه يا غنا دللايتي كودي دلوين اول فاجين نسا حاجه دعبت انا في وني غراغرا هندوني اول فودهتين ايجاري غوبا ايسيلي باتي اي خاهيتنين غودي غافا عثمان بن عفان رضي الله عنه موتمان اسا جت عندما رحم بس كإدعاء للرابطات بل إسجدت اسمان لله حاجة موتمان عبد الله بن الزبيري جت تتي جاف عبد الله بن الزبيري موثما وفي قتيبة عندما ما كنا أكغاري بولشاطري عندما ما كا كيسا عندما نن لو إشي الرابطة هي سان لله قعباتنا ديگي 11 ايسي كن ديگه بلبل ايسي ل اتيباي عبد الملك بن مروان نم نجه دم ما الله يقاني روف جاء فكان نمني وان كان وجهه حجاج ابن يوسف في مسجد الحرام أكان متى موتني أتيم بودا والدرا دوبان رفتو تطويت أطرته حاجة كرتنى زمنك بل اني مسجد الحرام بل فما موت ما بيعمه سعودي تناقبت تيرتي باي إيه نما جاف سيسا وان تكاهم بلةٍ بل إفهم جت شوده، ربٍ مسجد الحرام خدمه الرهAKEبله ورث سلعة الله ثاني رب الرهAKEبله ذوب مقام إبراهيم كاتي يركوني قي إبراهيم الخليل الراعبة يو جرتني جرمين ألف ورميت نجلي الراعبة والإجاري ذر الله مراعبتني Suraan kuomei ithaa irratti kaateh. Irkakana Maqamu Ibrahima kuni Achi dura kaabaati Jira jiraa Zaman Ubarim al-Khattab Haaka gaiut ykkasumati kaabaati mataneh jiran Duba umar achi hii seet Bota amma jirukana Kaahi maalif jinnan namni, tawafu, itti, وارث ثلاثه للبانين اراعه هيسه نان نون هابلتوجيتين فاروق عمر الفاروق ويتكن دلاغو صحابه رسوله هنديسانيتونا من رت انكار انجرو ربي كانتو يثوفق جچو عمر بن الخطاب سينان اني دبر سرا مقام ابراهيم كان رسول ربي تي وانجدي مقام ابراهيم كان دو بوتا اتسل انو بودن هو جنانين ربك ان قرآن ابو سي وَاتَّخِذُوا من مقام إِبْرَاهِيمًا مُسَلَّا جَجَّا قُرْآنَ كيف إِجَجْشُرَة دو بوئي تكوني كانانتهو نبي الله إبراهيم إجارة كعبان حقا نبي الله محمد دين إسلامات إرغموت اللي إما توافمت حقا قويا قيامات اللي توافم واتتت Ahera Damanaga Padigam Tibo da